فعندما نسأله عما تقدم معنا في درسنا الماضي من أين تؤتى الجمعة إياكم هيشات الأسواق داءوا درس فعندما من, من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب متؤتى من القرى والمدن والأمصار وتجب على أهل القرى والمدن والأمصار من أين تؤتى الجمعة؟ الجواب تؤتى من المدن والقرى والأمصار وتجب على أهل المدن والقرى والأمصار ممن تؤتى الجمعة من جهتها فيجب على أهلها ومن كان خالج القرى والأمصار والمدن تجب عليه نعم تجيب إذا كان قريبا ومسافته ممكن أن يسمع منها الأذان فما حد قرب هذا نعم فارسخ ثلاثة أميال فهذه المسافة ممكن أن يسمع منها الأذان فتجيب عليه الجمعة وإن كان خارج القرى فقد كانوا يأتون من قبى وكانوا يأتون من العواني كما ذكر البخاري هنا عوالي المدينة وهي خالج المدينة ومع ذلك يأتون الجمعة فعلى هذا خلاصة الباب في الجواب عن السؤال من أين تؤتى الجمعة تؤتى الجمعة من المدن والقراء وهكذا أيضا تؤتى الجمعة, تؤت الجمعة أيضا ممن كان خالج المدن والقراء سافى ممكن أن يسمع الأذان منها وإن لم يسمع كخمس كيلو على ما قدره جماعة من أهل العلم وهو الأكثرون أن من كان خارج القرية به نحو خمس كيلو فإنه يجب عليه أن يأتي الجمعة ولا يقول لنا ما سبع الأذان لا يجب عليك أن تحضر وهذه الحامل ساحتها يمكن خمس كيلو لو كان المسجد في البلاد فيجب على الطرف الآخر أن يحضروا ما فيه إلا مسجد واحد تقام فيه الجمعة فلا يقولون نحن لا وهكذا من كان خارج المدينة بنحو هذه المسافة ثلاثة أميال يحضر وأهل القبوة كانوا يحضرون وبينهم وبين المدينة نحو ميليني وهكذا أيضا أبو هريرة كان يحضر يحضر وقد جعل له بيتا في ذي الحليفة وهكذا سعد بنبي وقاص لكن نقول إذا كانت المسافة أكثر من ثلاثة أميال فإن الحضور يكون تطوعا لا إجابا كما كان يصنع ابو هريرة تارى يحضر وتارى يتخلف وهكذا ابن عمر جعل له مكانا بالرهط أي بقعة يقال لها الرهط فتارى يحضر الطايف خارج الطايف فتارى يحضر المدينة فيصلي الجمعة وتارى يتخلف وهكذا أنس رضي الله تعالى عنه كان له بيت بالزوراء على أمسافة ورسخين من الوسرة فتارى يحضر وتارى لا يحضر فمن كان خارج المدينة بأكثر من فرسخ ثلاثة أميال فلا تجب عليه الجمعة ولكن ما ينبغي له أنه لا يحضر أبدا الصحابة كانوا على هذا المسافة ويحضرون أحيانا وأحيانا يتخلفون يشهدون الخير يسمعون الخير على بعد مسافة أنس فرسخان مسافة التي بينه بين فرسخان وكان يحضر تارات وهكذا أبو هريرة كان بعيدا, بعيدا من أصر المدينة أكثر من فرسخ كما ذكر بعضهم ذكر أحمد أنها بعيدة عن مدينة أي ذو الحليفة بنحو فرسخين أيضا ومع ذلك كان أبو هريرة يتجشم ويحضر أحيانا هذا هو القول الصحيح إن شاء الله أن الجمعة يحضرها أهلها ممن كان من أهل القرى فالجمعة واجب عليه ومن كان من أهل الأمصار الجمعة واجب عليه بقي إذا كان خارج المصر هل تجب عليه الصحيح أنها تجب عليه إذا كانت المسافة نحو فرسخ ثلاث أميال هذا عليه أكثر أكثر أهل العلم سأفى يسمع منها الأذان وقالوا غالبا هذه المسافة يسمع منها الأذان يسمعه شخص مع الهدوء ومع الصوت الجهوري يسمع الشخص مع مكان المرتفع وربما يسمعه إلى هذه المسافة فمن كان كذلك يحضر الجمعة فكم بيننا وبين النقطة يخوان هذي كم كيلو بيننا وبين النقطة هذي باكم teenage such mis 5 كيلو والمحطة حق الصعر هذي هي ها ادري ادري بس ONJAD اريد المسافة او عندهم جمعة ادري لكن كم كيلو المسافة بيننا وبين هذه نحو 5 كيلو يعني حدود هذه المسافة اصحاب النقطة لم يكن عندهم جمعة حضر الجمعة ولا يقولوا لا ما نحضر لا يحضر الجمعة لكن عندهم جمعة الآن وهكذا حرحير كم بينه من الحامي وهي خارج المدينة تعتبر وهي من الحامي أقرب أقرب من النقطة فيجب عليهم الحضور هؤلاء خارج المدينة إن لم تكن عندهم جمعة يجب عليهم الحضور في المدينة لكن عندهم جمعة هذا معنى الكلام الذي قالوا البخاري هنا من أين تؤتى الجمعة هذا السؤال عن المكان تؤتى الجمعة من المدينة والقرية وعلى من تجب تجب على أهل المدن والقرى هذا الجواب بدليل قوله إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهؤلاء أهل القرى يسمعون النداء وفي حكم من يسمع النداء فيجب عليه من يحضروا إلا من كان مسافرا من كان مسافرا وأقامه في هذه البلاد إقامة يباح له فيها القصر فإنه لا باسد تخلف على قوة جمهور أهل العلم وأما من كان من أهل البلاد فلا فهذا الباب مهم باب فقه عظيم كي يذكر هذا الإمام يسهل لنا المسألة وربما يختلف أهل العلم فيها في كتب الفروع اختلافا شديدا ويتفرعون ما يتفرعون هذا تلخيصها من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب السؤال جواب هذا السؤال والجواب تحته بالآية والأحاديث والآثار فما أحسن هذا الفقه والله ما أسهله فوفق الله أهل السنة في دراسة كتب الحديث كتب المحدثين وهم أعظم الناس فقها وأفقه الناس أهل الحديث ومن أراد أن يعيبهم أنهم زوامن الأخبار هذا ما هو صحيح لا فقهها عندهم بجيدها إلا كحمل الأباعري والله ماهم هم زوامل الأخبار بل هم يحملون الأخبار ويفقهون الأخبار هذا هو الأصل فيهم رحمهم الله ولكن حاول بعضهم أن يذم أهل الحديث وإنما هم زوامن الأخبار فقط لا علم عندهم لا فقهها عندهم فهذا شأن أهل الأهوام مع أهل الحديث قديماً حديثاً ولم أهل الحديث وتنقص أهل الحديث واحتقار هؤلاء الذين حملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرج عليهم ولا يبانى بهم قال رحمه الله باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس هذا باب فقهي أيضاً يختلف فيه العلماء والفقهاء أعني في مضمونه وما أراد بيانه رحمه الله من هذا الباب يختلفون جدا ومتى يكون وقت الجمعة ابتداء وانتهاء أما انتهاء كوقت الظهر تانتهي وقت الجمعة كما ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر لكن بالنسبة لمن يصلي الجمعة في البلد فإذا صلوا الجمعة إذا صلوا الجمعة فلا جمعة بعد ذلك ولا أحد يقيم جمعة يكرر جمعة لا يجوز وإنما الظهر تكرر لكن لو أخر الجمعة عن الوقت المعلوم الذي هو في أول بعد الزوال مباشرة فأخروها إلى قبل العصر بنصف ساعة بساعة فهذه الجمعة صحيحة عن لو أخرها أهل البلد لأن وقت انتهاءا كوقت الظهري بدخول وقت العصر لكن إذا صليت في البلد الجمعة فليس لأحد يصلي جمعة انتهت الجمعة بصلاة الجماعة فإذا صلىها الناس جماعة ثم جئتا ولم تدرك الجماعة فلا تصلي جمعة صلي ظهرا وليس لك أن تصلي جمعة لكن لو الجماعة هؤلاء صلوها كما يصلوا الظهر أخروا أحيانا فلهم ذلك وجمعة صحيحة لأن الانتهاء كانتها وقت الظهر وأما الابتداء فيختلفون فيه أهل العلم ابتداء يوم الجمعة وقت الجمعة كما سيأتي الكلام على ذلك بعد قراءة الأحاديث. قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وهذا هو الصواب الذي قرره رحمه الله في ابتداء الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث ورضي الله عنهم صحابة أربعة يرون أن وقت الجمعة ابتداء إذا زالت الشمس والسنة قد جاءت بهذا الوقت كما سيأتي الحديث الذي يذكره رحمه الله تعالى حديث أنس وهو حديث صريح في الباب أن النساء صلى الله عليه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ايدى زالت الشمس قال حدثنا عبدان نعم عبد الله ابن عثمان احسنت ابو ابو عبد الرحمن أحسنت. عبد الله بن عثمان ابن جنبنه المروزي ابو عبد الرحمن. قال أخبرنا عبد الله لا هذا السؤال عند عبد الله يناسب عبد الله هذا السؤال أين عبد الله الفرنسي؟ ها عند من؟ أين عبد الله الفرنسي؟ هذا السؤال يناسبه وإن هو؟ وليش أنت متأخر إبلي كنت متقدما؟ وإن هو؟ واضل ما كنت هذا هذا مو مكانك تعال هنا بجانبي هاجب على هذا السؤال عند أسامة لا, لا عند أسامة لا في أسامة هنا ولنؤخره لكن ما ذكر أسامة هنا عند أسامة الأكبري أين هو على هذا السؤال عند من أين هو أسامة يجيب على هذا السؤال هو ما هو طالب عندنا هذا ما عندك أوسامة ما يجب على السؤال هذا ولا تشير سمع بعض ما من تداري عندما نشوفه انظر هؤلاء يدرون إن شاء الله وأنت بين الله إذا تقدمس تدري أبني هو ضل نعم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك كل واحد ينتبه لولده قال أخبرنا يحيى بن سعيد نعم أبو سعيد الأنصاري أحسنت أنه سأل عمرة بنت عبد الرحمن أحسنت وهي ممن تروي الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومما روت عنها ما يتعلق بما بال الحائط تقضي الصوم لا تقضي الصلاة قالت أحروري يا قد كنا على عهد رسول الله على هذا الحال لا داعي لمثل هذه الاشكالات كنا على عهد رسول الله دين وتوقيف فما فيه داعي مثل طرح هذه الأسئلة وما أرادت عمره رضي الله تعالى عنها إلا الاستخبار والاستعلام أنها تريد خبرا عن هذا الإشكال الذي طرى عليها والخارج كانوا كما تعلمون ربما أمروها بغضاء الصلاة التي حاضت عنها فقالت عائشة عن الطيب أنه سأل عمرة عن الغصن يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم أي يعملون لأنفسهم ولصالح أنفسهم ويشتغلون للكسب وكفاية الأهل وتوفر قوة الأهل مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم والشاهد من هذا الحديث على ما ذهب إليه البخاري ونص عليه بالتبويب وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة والرواح يكون قبير الزوال قبير الزوال يكون الرواح ولا يعارض ما تقدم معنا أن الرواح من من مقصود به هو الذهاب مطلقا من أتى في الساعة الأولى أو من راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث نعم إذا دلت عليه قرينا فإنه قد يقصد به هذا الرواح المقصود به الذهاب مطلقاً سواء في أول النهار أو في آخر النهار لكن الأغلب في الرواح يكون في آخر النهار هذا هو الأغلب كما نص عليه أهل اللغة فيكون البخاري أخذ الشاهد والاستدلال من قوله وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم والرواح يكون آخر النهار وقد يطلق على الرواح أول النهار وذلك إذا دلت عليه قرينة كما في حديث بهرير المتقدم من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية إلى آخر الساعات الخامسة فنعم قد يطلق الرواح ويقصد به أول النهار والأصل في اللغة أن الرواح يكون آخر النهار وهذا يدل على أن صلاة الجمعة إذا زالت الشمس لأن هؤلاء الذين في العوالي كانوا ربما يتأخرون وكانوا مهنة لأنفسهم يعملون وهكذا من كان المدينة ربما يتأخرون ويأتون قبيل الزوال ويدرك الجمعة قبل ارتقاء الخطيب المنبر ويحضر الجمعة وكان يعتريهم عند إتيانهم إلى الجمعة العرق ويأتون في هيئاتهم تلك وربما بعثت منهم روائح فيتأذى منها من هو بجانبهم فقال لهم لو اغتسلتم شاهدنا من الحديث إذا راحوا إلى الجمعة الرواح آخر النهار فالجمعة ليس وقتها أول النهار كما يقول الحنابل على مسائتي بل وقتها آخر النهار بعد الزوال كالظهر تماما ابتداء وانتهاء وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم ما هي لو هذه كيف؟ كراسهتك ما سمعته والله وانت نعم هذه لو تمني اتمنى ارجو لو اغتسلتم وقيل شرقيه والجواب محلوف لكان حسنا لو اغتسلتم لكان حسنا هذا من أدلة القائلين بأن غسل الجمعة مستحب لأن رسول الله لم يأمرهم وإنما عرض عليهم عرضا حبد لهم هذا الفعل ورجى منهم هذا الفعل لو اغتسلتم والصحيح أن هذا في أول الأمر ثم طرى شرع آخر نسخ الأول من جاء منكم الجمعة فلاغتسل غسل الجمعة واجب على كل محتلم إنما هذا كان في أول الأمر ثم أوجب عليهم رسول الله غسل الجمعة للأدلة الأخرى ولا تعارض بين الأدلة شاهدنا ما سمعتاه قال حدثنا سريج ابن النعمان عن من نعم أحسنته سريج ابن النعمان وهذا أظنه موفق ما تقدم معنا هذا سريج ابن النعمان ابن مروان الجوهري أبو الحسين أو أبو الحسن يقال أبو الحسين ويقال أبو الحسن سريج ابن النعمان الجوهري قال حدثنا فليح بن سليمان عند غيره ما نعم أحسنت فليح بن سليمان ابو يحيى الخزاع ما حاله فليح ما حاله نعم فيه ضعف ضعيف عن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان نعم أحسنت الحمضة لأبو عبد الرحمن فهو أبو عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أبو عبد الرحمن قال عن أنس بن مالك أبو حمزة كم خدم النبي عليه الصلاة والسلام عاشر سنوات ولم يسمع منه إلا الخلق الحسن لم يره لم يسمع إلا أقوال جميلة وأخلاق طيبة رآها من النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الله يتيه من يشاء رسول الله زكاه الله بخلقه وإن كان على خلق عظيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهذا نصف المقصود إذا زالت الشمس باب وقت الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس قال حدثنا عبدان عبد الله, الله بن عثمان بن جبل تقدم ابو عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد من حميد هذا نعم من ابي حميد احسنت حميد الطويل كنيته ابو عبيد ابو عبيده الخزاعي قال عن أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ونتعارض بين هذا بين الأدلة نبكر أي كما قال أنس بحديثه الأول يصلي الجمعة حين تميل الشمس مباشرة ما يتأخر عن صلاة الجمعة فيؤخرها بعد نصف ساعة أو بعد ربع ساعة مباشرة يصلي حين تميل الشمس وهذا الباب الذي ذكر البخاري رحمه الله وما ذكر تحته من الأحاديث مسألته مختلف فيها فجمهور أهل العلم يرون أن وقت الجمعة ابتداء كوقت صلاة الظهر بعد الزوال فمن صلىها قبل ذلك فيرون أنها لا تصلح ولا ينبغي ذلك فقد صلىها قبل وقتها وقد نقل الإجماع على أن وقتها ابتداء هو وقت الظهر نقل ذلك ابن عبدالبر أو ابن المندر ابن عبدالبر ابن العربي ابن قدامة هؤلاء نقلوا الإجماع على أن وقتها هو وقت الظهر فمن صلاها بعد الزوال فقد صلاها في وقتها هذا لا يختلف فيه أهل العلم أن هذا وقت مقبول فيه الصلاة لكن بقي الجزئية الثانية أن من صلىها قبل الزوان فهذا الوقت يختلفون فيه فاختلفوا في صلاتها قبل الزوان على قولين القول الأول أن وقتها وقت صلاة الظهر ولا تصح إلا في هذا الوقت فلا تصح قبل الزوان هذا الذي عليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية واختاره بن حزم وبه قال أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة يكون كوقت الظهر أولا اتفقوا على الجزية الأولى أن من صلىها بعد الزوان هذه الصلاة صحيحة وهذا هو وقتها الأفضل وهذا الذي ينبغي أن تكون فيه ثم اختلفوا في صلاتها قبل الزوال صلىها الشخص الساعة الثامنة الساعة الأولى الساعة السابعة مثلا صلىها بعد طلوع الشمس صلىها بعد طلوع الشمس وباشرة في الوقت الذي تباح فيه الصلاة فهل تصح صلاةه في هذا الوقت أو لا تصح أعني للجمعة كما يصلي العيد العيد معروف صلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين على الصلاتين صلاة الأضحى وصلاة الفطر فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس في الوقت الذي تباح فيه الصلاة أي الجمعة هل هي كصلاة العيد تصح الصلاة في هذا الوقت مختلف فيه فجمهور أهل العلم يقولون هي كالظهر فمن صلاها قبل الزوال فهي صلاة باطلة وستدل بهذه الأدنة التي في الباب ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجما حين تميل الشمس وحديث سلم بن الأقوى أيضا قال كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيح وهو صحيح كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيح وهكذا حديث عائشة في الباب كان الناس مهنة أنفسهم إلى آخر الحديث فقال النبي, النبي عليه الصلاة والسلام له اغتسلتم والشاهد منه إذا راح إلى الجمعة ووقت الرواح متى؟ نعم أحسنت آخر نهار وقد جاء أنه أول نهار لكن بقرينة والأصل فيه أن وقت الرواح آخر النهار كما تقدم معنا فهذه أدلة من قال بأن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال وهذا قول جمهور أهل العلم وهاكن جاء عن وليد بن عيسار انه قد ما رايت اماما احسن صلاه للجمعه من عمر بن كان يصليها اذا زالت لذلك البخاري قال وكذلك عن عمر وعلي والنعمان بن مشير وعمر وعمر فقال وليد بن او ابن عيسار ما رايت اماما احسن صلاه للجمعه من عمر بن حريث كان يصليها إذا زالت, زالت. وهاكن جاء عن من سمعته وهذا عمل المسلمين الآن عمل أهل الإسلام على هذا أنهم لا يصلون الجمعة إلا بعد الزوال فإذن هذا القول الأول والقول الثاني أن الجمعة لا باس أن تصلى قبل الزوال وهذا قول جمهور وهذا قول حنابلة رحمه الله تعالى وهكذا اختيار الشوكاني واختيار ابن باز وجماعة آخرين من السلف فرأوا أنه لا باس إذا صليت قبل الزوال فصل صحيحا والأفضل أن تصلى بعد الزوال لكن لو صلىها الشخص قبل الزوال هل صلاة صحيحة أم ليست صحيحة فذهب الحنابل رحمهم الله وقال به بعض السلف واختاره الشوكان وكذلك الإمام بن مباز أنه لا بأس إذا صليت قبل فهي صلى صحيحة هذه قبل الزوال واستدل بحديث جابر وهو ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة قال كنا نصلي مع رسول الله وكان رسول الله يصلي الجمعة ثم نذهب في جمالنا فنريحها حين تزول ثم نذهب في جمالنا فنريحها حين تزول هذا يدل واضح الدلالة على أنهم كانوا يصلون إيش؟ قبل الجمعة لأنه يقول كنا كان رسول الله يصل ثم نذهب في جمالنا فنريحها متى حين تزول الشمس هذا يدل أنهم كانوا يصلون قبل ذلك وهكذا حديث سنم من الأبقع في رواية الأخرى قال نصل الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل دون يدلعنا التبدير بها نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس منحيطان ظل وهذا ظاهر في أنهم كانوا يبكرون بها ربما بعد أو قبل الزوال وهكذا حديث سهل كنا نتغدى ونقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال فهذا يدلعنا أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال والصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الأحوط وأما هذه الأدلة فتحمل على التبكير وأنهم كانوا يبكرون جداً بالجمعة وصلونها في وقت مبكر, أو مبكر, أو مبكر ثم يخرجون مباشرة وربما وجدوا الظل على ما هو عليه الحيطان ليس له ظل وغير ذلك لكن المشكل علينا هو حديد جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول هذا هو المشكل وإلا بقية الأحاديث ممكن أن تصرف وينبغ للشخص أن يصلي الجمعة في هذا الوقت خروجاً من الخلاف ومن أهل العلم من يتوسط ويقول أدلة الحنابلة تحمل على أنهم كانوا ربما صلوها قبل الزوال لكن في الساعة السادسة وليس في أول النهار في الساعة السادسة أي في آخر النهار لكن ليس في الساعة السابعة وإنما في الساعة السادسة فربما أخروها أو صلوها قبل الزوال لكن لا يعجلونها جدا وإنما معنى قبل الزوال أي أنهم ربما يصلوها في الساعة السادسة قبل أن تزول الشمس ثم يخرجوا وتزول الشمس مباشرة وهذا قول العثيمين رحمه الله تعالى وقول الخرقي أيضا فحملوا الأدلة على أنها لا أنها لابسا تصلى قبل الزوال لكن لا يبكر بها جدا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بساعة إلى آخر ذلك فإن أرادوا أن يصلوها وتجوز وتنعقد الجمعة يكون في الساعة المتأخرة قليلا قبل الزوال الساعة السادسة قبل الزوال ما فيه مانع فإذا صلوا ثم دخل عليهم الزوال ثم خرجوا مباشرة بعد الزوال فهذه الصلاة صحيحة وحديث جابر يحمل على هذا حديث جابر يحمل على هذا أنهم يصلون بين الزوال يخطب الخطيب ويصلون ثم يخرجوا تزول الشمس مباشرة وهذا الذي عليه العثيمين رحمه الله وهو ظاهر حديث جابر والأحوط أنها لا تصلى قبل الزوان. هذا قول جماهير أهل العلم منهم من يبطل الصلاة والذي يظهر أنه صعب بطلان الصلاة مع حديث جابر والأدلة الأخرى المحتملة لكن هذه الأدلة المحتملة تحمل على التبكير أو تحمل على أنهم يؤخرونها قبيل الزوال فيصلون ويخطبون ثم تزور الشمس مباشرة أما أول النهار بعد الطلوع كصلاة العيد هذا لا يصلح ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا وحديث جابر غاية ما فيه أنه قبيل الزوال بشيء يسير يصلون الجمعة ويخرجون من الجمعة والخطبة كانت قصيرة جدا. فيخرجون من الجمعة والزوال مباشرة يكون بعد ذلك فعلى هذا يحمل حديث جابر أما على التبكير جدا فلا الأدلة لا تدع على ذلك ولا تسعفهم فعندما أسأله الآن سؤالا نختم به درسنا إذا وجد الشخص الحنابلة وهم يفعلون هذا الحمد لله الآن يصلون كما يصلي غيرهم مع أنهم يرون أنه جائز والأفضل لا شك مجمع عليه بعد الزوال لكن الخلاف الإنعقاد إذا صليت قبل الزوال تنعقد ولا ما تنعقد جمعة ولا ما هي جمعة هنا الخلاف وإلا لا شك في الأول أنه الأفضل وأنه محل اتفاق صلاة جائزة ومشروعة بعد الزوال ومقبولة لكن الخلاف قبل الزوال طيب إذا ابتليت بي حنبلي نقول هكذا مثلا حنبلي في بلدك يصل الجمعة قبل الزوال صل معه أم لا ما تصلي معه حنبلي يصل الجمعة بعد طلوع الشمس قيد كذرا رمحة ورجمحين أو الساعة يعني يقول الناس خلاص出去 وقيلوا الآن لأنه كانوا يقيلوا بعد الجمعة ولمق��وا لأنه ما تكون قبل الزوال فكان يبكر بهم يصلي الساعة التاسعة الساعة الثامنة ويذهب الناس ارتاحوا صل معه أم ما تصلي معه يا باب Being أولان ما في حناب له فيما لكن لو وجد حنبلي يصلي قبل الزوال أنا على أه؟ أنا على طيب يقول لأبو بلال حبيضة الله إذا أنا على خلافة لا أصلي معه طيب سألك سؤال آخر إذا كان هذا الذي يصلى بك إماما ما يرى نقد الوضوء أو يرى نقد الوضوء من أكل لحوم لإبل وأنت ما ترى صلي خلفه إلا أنصلي معه, معه. <تصفيق> كيف كيف أنوا التناقض هناك ما صلوا ما خلفه إلا على خلافة آه آه وذا شي ها مت الوضوء مو صحيح انت تعتقد ان الوضوء باطل صللا لانه قام اكل لحم وقام يصلي وانت ترى ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء صلاته صحيحه ولا مو صحيحه ها اين يمكن لهم شرط وهذه مسخه خلافيه كيف قال بها الشوكاني من المعاصرين بن باز ما في مانع اه أبا عبد الرحمن كيف نعم أحسنت إذا لم يكن هناك غير هذا الإمام وليس بمقلد وإنما من أهل الاجتهاد فالذي يظهر أنه لا مانع أن يصلي الشخص بعده للقاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء كصلاتك خلف من لا يرى النقد بأكل لحوم الإبل فلا بس أن تصلي خلفه وإن كنت ترى النقد لهذه القاعدة الجيدة أن الخلاف الفروع يرتفع فيه في الاقتداء وهكذا قس على هذا مسائل أخرى في هذا الباب فمن يذكر شيئا يا أخوان من هذا الباب عندنا الآن النقد بأكل لحوم الإبل وعندنا الصلاة هنا في هذا الباب من يذكر شيئا نعم وأيضا من يذكر شيئا من هذا الباب مس المرأة مس المرأة هل الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الشافعية يرون أنه ينقض الوضوء وأنت ما ترى أنه ينقض الوضوء تقوم تصلي معك وضوء سابق هل الشافع يصلي معك ولا يصلي معك الذي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء؟ فنقول يصلي لأن الخلاف الفروع يرتفع فيه في, في الاقتداء يستفعس يصلي معك وهذا الذي قرره أئمتهم كالنوية رحمه الله تعالى قرر هذه القاعدة أن الخلاف الفروع يرتفع في الاقتداء فالذي يرى مس المرأة ينقض الوضوء يصلي مع من لا يرى والذي يرى أن الإبل ينقض الوضوء يصلي أيضاً مع من لا يرى ذلك والذي يرى أن الجمعة في وقت الزوال ما تصلح, ما تصلح فإذا أقامها بعض الحنابل قبل الزوال ما فيه إلا هذا الإمام صلي معه لهذه القاعدة التي من يعيدها لنا وهي قاعدة مهمة الخلاف الفروع ارتفع في الاقتداء وعلى هذا بني من هذه المسائل اتفضل يا اخي سبحانه الله وحمدك